Book 2 27 27 27 În hotel Sosira În hotel Al وصول في al الوصول, الوصول. Aveți o cameră liberă عندكم غرفة خالية؟ عندكم غرفة خالية؟ أم رезروات أو كاميرا؟ لقد حجزت عندكم غرفة. لقد حجزت عندكم غرفة. نوم لماو يستميلر. اسمي ميلر. اسمي ميلر. أم نفودة أو كاميرا سينجل. أحتاج لغرفة سرير واحد. أحتاج لغرفة سرير واحد. عم نفويده وكاميرا دبلة. أحتاج لغرفة سريرين. أحتاج لغرفة سريرين. كم سعر الغرفة لليلة؟ كم سعر الغرفة لليلة؟ Vreau o cameră cu cadă. Urid mahamam banjo. hammam banyo. Urid ghurfa ma hammam Vreau o cameră cu duș. Urid mahamam dush. hammam duș. Urid ghurfa duș. Pot să văd camera? Ayumkinu an ara al -gurfă? ايمكن ان ارى الغرفه؟ exists aici un garaj؟ يوجد هنا موقف سيارات؟ اي هنا exists safe؟ هنا هنا خزينة امانات؟ exists fax? أوجد هنا جهاز فاكس؟ أوجد هنا جهاز كاميرا؟ جيد، أنا أخذ الغرفة. جيد، أنا أخذ الغرفة. عيد هنا المفاتيح. هنا المفاتيح. Aici este bagajul meu. Huna, m-tihati. Huna, La ce oră se servește micul dejun? meta i iftar? La ce oră se servește prânzul? Meta-i-cunul hădă? La ce oră se servește Cina? metă e ora? câtă e